وسب نمل مشرک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 ونشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 وابن حبانا في صحيحة والبغوي في شرح السنة أن أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه دخل على زوجته يوما فقال لا يدخل عليكم بعد اليوم جليبيب وإلا فعلت كذا وكذا جليبيب تصغير جلباب واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف له نسب ولا حسب ولا شرف ولا منزلة ولا مكانة كان فقيراً معدماً وكان دميم الخلقة وجهه ليس جميلاً لا يوجد فيه أي نوعٍ من أنواع الجمال وكان ضعيفاً صغير الجسم وقد أخذته الأنصار في بعض الغزوات وأصبح عندهم صغيرا ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وحسن إسلامه جليبين وكان صغير السن فكان ليس له أهل ليس له دار ليس له مكان فكان يدخل بيوت الأنصار يبيت في هذا البيت يوما وليلا وهذا البيت أسبوعا وهذا البيت شهرا هكذا فلما كبر استثقلته بيوت الأنصار بجرال الكبير وقبل أن يفرض الحجاب على نساء الأنصار كان يدخل عليهم ويمازحهم ويلعب معهم فاستثقل الأنصار هذا الأمر فما كان من هذا الصحابي أبي برزة الأسلمي إلا أنها زوجته أن يدخل عليهم فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم المربي المعلم الذي يراعي شؤون الناس ويمشي في مصالحهم فمن عاش لنفسه عاش صغيرا ومات صغيرا ومن عاش لغيره عاش كبيرا ومات كبيرا فالنبي قال له في يوم من الايام يا جليبيب ألا تريد أن تتزوج فقال يا رسول الله اتزوج كانه استغرب الامر ومن يزوج هذا الضعيف الفقير معدوم النسب معدوم الجمال من مين يزوجني يا رسول الله قال انا ازوجك يا جليبيب صلى الله عليك يا رسول الله فقال جليبيب اذا تجدني كاسدا يا رسول الله حتلاقيني برضاعة كاسدة محدش يرضى يجوزني محدش يرضى يشتاق تجار الكاسدة يعني ال... التي لا قيمة لها لا تبع ولا تشترى اذا تجدني كاسدا يا رسول الله فقال له النبي الذي يعالج القلوب قبل الأجساد يقول ولكنك عند الله غير كاسد الله يا لها من بشرة يا لها من طمأنينة تنزل على القلب بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت عند الناس بهذه المنزلة التي تراها أنت جوليبيب كان يعني رجلا واقعيا يعرف امكانياته وقدراته فهو دميم الخلقة فقيرا معدما لا حسب ولا نسب فلأي شيء يزوج ومقاييس ومعايير الناس غير ذلك غير الذي يراه رسول الله الناس لا ينظرون إلى الشخص ومكانته عند الله ولكن لمكانته في الدنيا ماله وجماله وحسبه ونسبه والدليل على ذلك أنهم كانوا يجلسون مع رسول الله فمر رجل من علية القوم صوب جميل وعطر حسن ونعل حسن فقال لهم ما تقولون في هذا قالوا يا رسول الله هذا ما شاء الله من علية القوم حري إن خطب أن يزوج وإن شفع أن يشفع يا رسول الله ده ما شاء الله عليه ثم ذهب الرجل لقضاء مصلحته ومر آخر مسلم فقير بثياب مخطعة يمشي حافيا. أشعة أغبر ليس كهيئة الأول فقال لهم ما تقولون في هذا قال يا رسول الله هذا من ضعفاء المسلمين حري إن خطب ألا يزوج وإن شفع ألا يشفع فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصححا مقاييس ومعايير الحكم على البشر هذا يعني هذا الفقير الضعيف خير من ملء الأرض من هذا ليس خير من ملء الددمون ولا فاقوس ولا مصر ولا أفريقيا ولكن من ملء الأرض من الناس جميعا من هذا هذا عند الله ذو مكانة أما الآخر فمتكبر جواظ غليظ يمشي مختالا والله لا يحب كل مختال فخور هذا حكم الله وحكم الرسول أما أحكامنا نحن أحكام رجعية جاهلية متخلفة أزوجك تجدني كاسدا قال إنك عند الله لست بكاسد طبعا زي ما تقول الصحابة كان من شأنه مخاصة الأنصار أي واحد عايز يزوج ابنته أي واحد عنده أيم أي أيم يعني إنسان أعزب سواء امرأة أو رجل أيم يعرضها أولا على رسول الله إن كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بها حاجة وإلا يشير عليه أو يزوجها لمن يستحقها أو يترك شأنها لأبويها فالنبي أولى من المؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم الأزواج بمثابة الأمهات للمؤمنين والنبي بمثابة الأب للمؤمنين فكان المسلمون من شدة التعظيم والتوقير لسيدنا رسول الله يسلمون لهم عنان بيوتهم وتزويج بناتهم انظر يا رسول الله ماذا تفعل بابنتي إن كنت تريد أنت أنت تزوجها فتزوجها تزوجها من شئت فزوجها من شئت هذه عادة مين؟ عادة الأنصار ففيما يبدو ان الأنصار وهذا ليس قدحا ولا عيبا فيهم وفي دينهم ولكن يا طبيعة البشر كأنهم سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث لجليبيبا عن عروس فلم يعرض من يومها يوم أن علموا ذلك الأمر ابنته على رسول الله دي فترة البني آدم المشكلة أن أنا رح أقول له بنتي هديها له جليبيب تبقى مصيبة فمرت الأيام وجليبيب بعد أن استثقلته بيوت الأنصار عاش في أهل الصفة في مسجد رسول الله كان في مكان في من المسلمين الفقراء الذين جاءوا من القبائل مهاجرين لله ولرسوله وتاركين وراءهم المال والأهل والولد وجاءوا فقراء فعاشوا في صفة في مكان في مسجد رسول الله عددهم من أربعين لتسعين رجل يزيد يجلوا وحكز. فكان من بينهم جليبين والنبي يبحث له عن زوج عن امرأة عن مؤمنة لا ترد أمر الله ولا أمر رسوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيارة من, من أمرهم محدش يقدر يرد طالما الرسول جال يبقى خلاص طالما الرسول اختار تبقى الموضوع منتهد إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليك يا رسول الله فزمت تقول برضو المسلمين بيعدوا عن موضوع الجواز اليومين دولي لأن عارفين إن الطريق ملغم بالزواج من جليبين لغاية لما إيجا يوم في الأيام النبي جاعد في المسجد فوجد رجلا من الأنصار فاستدعاه تعال يا فلان فلان دوت كان عنده بنت من أجمل نساء الأنصار وكان الرجل ثريا غنيا زي حسب ونسب كان من قبيلة الخزرج إيه ده حاجة فوق الخيال وكانت أرملة مات زوجها في إحدى الحروب وهي فتاة شابة جميلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيها يا رجل أريد أن أخطب ابنتك فالرجل الفرح اللي جواه طغى على وجهه وكأنه يريد أن يركب جناحين ليطير فرحا الله الله الله الرسول بيخطب بنتي قال عيني يا رسول الله ده أنت لو طلبت عيني مش طلبت بنتي أديها لك فقال اهدى اهدى اني لست اطلبها لنفسي. اني بطلبها لمن? لجليبيب. الابتسامة العريضة تحولت الى عب عبوس وكآبة شديدة. ماذا تقول يا رسول الله? جليبيب. ج... جليبيب. قال نعم جليبيب. قال رسول الله استشير امها. كأنه عايز يفرط من الموقف. وعايز يرجع الامر للبنت والبيت الرجل دلوقتي ملام ده كان ينفكر ان هو حيخطبها لنفسه او لأحد كبار صحابته يجاوزها لأبو بكر وعمر وعثمان وعلي عبد الرحمن بن عوف يجاوزها لواحد يستحجها يستهلها لكن جولي بيب ينهر بيض الرجل رجع بيته انه متخيله ويا ريتك تعيش معي الموقف يقدموا قدما ويؤخروا عشرة تاية يقعد شوية ويمشي شوية يفكر أجوزها لجوليبيب داني كده بقدع عليها داني كده بوديها في ستين دهية المقيس اللي احنا بنقيس عليها أمورنا وحياتنا دلوقت طيب ده النبي ده النبي دوة حق بينا من أنفسنا احنا, احنا بيدنا حاجة وما كان لهم الخير الاختيار كله لله ثم للرسول صلى الله عليه وسلم أما نحن ليس لنا اختيار ليس لنا من الأمر شيء يمشي ويقعد ويفكر يقعد ويفكر ويمشي وبعدين وصل البيت دخل على زوجته يا مرحب يا أهلا وسهلا قال لها لقد خطب رسول الله ابنتنا حشاء الله بيلعب فقال فقالت نعم وقرة عين وهل احنا اسعت بيت في الكرة الارضية ان يصاهرنا رسول الله سبها لغات لما خلصت الاستوانة بتاعتها كلها ثم قال لها اهد شوية انه يطلبها لجليبيب كأن ما في المدينة كلها ولا على وجه الارض الا جليبيب واحد بس فقالت جليبيب جولايبيب قال نعم جولايبيب قالت له والله وإن لم يوجد على وجه الأرض رجل إلا جولايبيب لن أصاهره أبدا جولايبيب يبقى نسيبي واخد بنته ويدخل عليها البيت لا هي خلاص احنا علية القوم نبقى بتاع لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا ارجع ارجع الى رسول الله وتعذر له بالأعذار قل له تخطبت قل له ماتت قل له أي حاجة إلا جولايبين توكل على الله قال لها توكل على الله إيه أنا ما قدرش ده النبي أنا حروح أقول له على الحقيقة إن أنا مش بيدي حاجة وإن أنت اللي مش راضية خلي بالك قال للنبي أشاورها مش عيم إن أنت تشاور امراتك قال سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لانت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضه من حولك فاعفوا عنهم وبعدين وشورهم في الأمر خلي بالك انت عارف شورهم في الأمر ديت نزلت امتى سمعنا الصلاة على الرسول نزلت بعد غزوة أحد غزوة أحد يعني ايه المشكلة يعني في غزوة أحد مع غزوة أحد النبي جبل جبل الغزوة جلس مع الصحابة وقال لهم ايه رأيكو ازاي نحارب المشركين اللي جايين يثقروا منا وينتقموا منا بعد ما هزمناهم في بدر منهم من قال يا رسول الله نجلس في المدينة ونحتمي بها ثم لما يجولنا نضربهم الناس تنينوا هم الشباب بجا قالوا لا يا رسول الله احنا نقعد في البيت لا احنا لازم نطلع لهم ونجابه لهم ونوريهم لنا الحمر طب النبي صلى الله عليه وسلم كان مع اي فريق كان مع الفريق الذي يفضل الجلوس والمكوث في المدينة وعلى الرغم من كده النبي صلى الله عليه وسلم لما شاورهم وجد أن أغلب الرأي يقول نطلع طلع يعني النبي طالع من المدينة غصبا عنه بناء على, على, المشورة. على المشورة وهزم المسلمون في أحد فيما يبدو للناس يعني هي ليست هزيمة كاملة هزم المسلمون وقتل سبعون وعاد النبي غاضبا النبي كان زعلان غضبان وكان المفروض بعد كده يقول والله من امشى واركف حاجة يقوم الآية تنزل عليه وراجع تقول له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غنيظ القلب لن فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر على رغم أن المشورة ممكن بعض المشورة تودي في داهية إلا أن المشورة مطلوبة وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين يبقى المشورة مطلوبة شاورها جلت له لأ كل الناس إلا جوليبيب دوت أجل واحد لا أنا بنتي مش أجل بنتي الرجل بده يطلع ورايح جلت له يقول اي عزر قال لا, لا الوحي ينزل يكدبني واني ليه انا حقول انت اللي رفضه واذا نزل من غضب من عند الله فينزل عليك انت انا مليش دعوة طلع وبده يروح يقول للنبي احنا اسفين مش ينفع فاذا بالبنت المؤمنة التي في خدرها في غرفتها في سترها في عفافها في إيمانها تربية النبي صلى الله عليه وسلم صحابية من صحابيات رسول الله تسمع الحوار فتخرج وتقول لأبيها على رسلك أنت رايح فين قال له أنت سمعت اللي دار قالت له لا سيبك من أمي أمي دي بتتكلم بالعاطفة أنا بتتكلم بالعقل أنت حترد كلام مين كلام النبي تعايز تودينا في داهية ادفعني إلى رسول الله فليفعل بي ما شاء فوالله لن يضيعني أبدا خلصة الليلة بتفكرنا بمين بأم إسماعيل يا إبراهيم انت سيبنا فين يا إبراهيم يا إبراهيم في الآخر آه الله أمرك بذلك قال نعم قالت إذن لن يضيعنا أبدا خلصة الليلة ادفعني الى رسول الله تكافر الاجتماعي والصحابة كل واحد دفع جنيه اتنين جنيه ايامهم مش كان فيه جنيهات كان فيه دراهم ودنانين بنوا بيت صغير اوضة مش اوضة وصالة اوضة وحطوا فيها حصيرة وحطوا فيها زير مية واتجوز جليبيب هذه المرأة المؤمنة في هذا البيت المتواضع الجميل عاش معها ايام معدودة ثم نادى منادي الجهاد يا خيل الله اركبي في غزوة من الغزوات خرج المؤمنون ومنهم جليبيب لسه عريس مش قد شهر العسل لا نداء الله أولى من أي شيء خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد انتهاء المعركة النبي عماله وسيمين وشمان بدور على مين رضي الله عنك يا جليبي شو بدور على أولاد عمه والأخواته شو بدور على الحد صلى الله عليك يا رسول الله لا ولا على أهله ولا على ناسه بدور على جليبيه يا كل المؤمنين هل تفقدون من أحد فواحد يقول نعم يا رسول الله افقد ابني دوروا عليه لجيوب يا الله افقد اخي دوروا عليه لجيوب هل تفقدون من أحد هل تفقدون من احد لا يا رسول الله خلاص لا نفقد احدا هم دول بس اللي استشهدوا في هذه الغزوه قال لا ولكني أفقد اخي جليبيب دور علي وقام النبي معهم يبحث عن جليبيب فوجدوه بين سبعة من المشركين قتلهم بسيفة ثم قتلوه فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه كررها سبع مرات على العدد السبعة اللي قتلهم سيدنا جوليبيب رضي الله عنه وأرضاه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشهداء وأن يتقبل عنده في نزل المقربين يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد هذا مني وأنا منه ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم ورفع جليبيب على ساعديه على رجله وعلى إيده الدنيته شايله لغاية لما الصحابة جهزوا القبر بتاعه ودفناه دون أن يغسل او يكفن أو يصلى عليه لأنه شهيد بإذن الله وبشهادة رسول الله تخيل إنسان في آخر حياته النبي صلى الله عليه وسلم يسعى له في زواج ويدعو له عندما تزوج اللهم صب عليهما الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهما كدا كدا ثم يتفقده ويقول أين أخي بيب. إني أفقد أخي جليبيب ثم يقول هذا مني وأنا منه ثم يحمله على ساعديه حتى يهيئ له قبره والنبي يزرف عليه دمعة ويدعو له صلى الله عليه وسلم أي مكانة ثم لما يرجع المرأة التي تزوجت جليبيب اسمع اسمع عشان الخير فيما اختارها مين؟ الله سبحانه وتعالى مش اللي انت تختاره ولا لن يختاره وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وفي سورة النساء وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه فإن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثير انت مش عارف والله يعلم وأنتم لا تعلمون انت مش تتحكم لعجلك وتقول اني بقى فهم الطائرة. لا في أمور كده تسلم أمرك لله طالما انتنيت خير إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ليس جماله ولا نسبه ولا ماله ولا حسبه ولكن إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد, بعد كده اللهم أنزل عليها هي بجة يدعو لها هي بعد وفاة زوجها اللهم أنزل عليها الخير صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا يقول سيدنا أنس روي الحديث الثاني كما عند مسلم فما رأينا من امرأة أكثر نفقة من زوج الجليدي. ربنا فتح عليها أبواب الخرم من حيث لا نحتسب لدرجة إن كبار الصحابة كانوا يتمنون أن تكون هذه المرأة التي أصابتها دعوة رسول الله بأن ينزل عليها الخير وأن يجعل حياتها حياة الرغد والنعيم أن تكون زوجة عندهم فكثر عندها الخطاب من كبار الناس ومن علية القوم فمن ترك شيئا لله عوضه الله أحسن من المؤمنين الذين جاهدوا وهاجروا من ديارهم وأموالهم المؤمنين اللي هاجروا المهاجرون مع رسول الله عندما تركوا الدنيا عوضهم الله وملكهم الدنيا وما فيها سيدنا سليمان عندما انشغل بمنظر الخيل وجمالها وركوبها وتربيتها عن صلاة العصر حتى غابت الشمس ماذا فعل؟ قام فقطع رقابها وذبحها جميعاً إرضاءً لله رب العالمين فما كان من هذا ثواب إلا أن سخر الله له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب فأنت لما تترك شيء لله ربنا يعودك بأحسن منه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما رزقنا وأن يرزقنا الخير اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقرب وإن كان قريبا فبارك لنا فيه اللهم لا تخرجنا من هذا البيت العامر الكريم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور برحمتك يا رحمة يا غفور اللهم اجعل هذه البلد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى وآخر دعوانا أن الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا